بوك تو أرموتستا خوتي خمسة كينوشي في السينما في السينما چفن كينوشي تسأسفل كويندا؟ نريد الذهاب إلى السينما نريد الذهاب الى السينما تغس كارغي فيلم اليوم يعرض فيلم جيد اليوم يعرض فيلم جيد اس جديد تماما الفيلم جديد تماما سات آريس سالارو اين شباك التذاكر اين شباك التذاكر آريس كيديف هل ما زالت يوجد اماكن خاليه هل ما زالت يوجد اماكن خاليه راغيرس بكم تذاكر الدخول بكم تذاكر الدخول؟ روديس إقبا تزرمودكينا متى يبدا العرض؟ متى يبدا العرض؟ رامدن خانس كرتيلدبا فيلمي كم يدوم الفيلم؟ كم يدوم الفيلم؟ شيدزليبا بيلتتبيس داجاوشنا هل يمكن حجز تذاكر؟ هل يمكن حجز تذاكر ض من أريد أن أجلس في الخلف أريد أن أجلس في الخلف أريد أن أجلس في الأمام أريد أن أجلس في الأمام؟ شو شي قد ما مندا اريد في الوسط اريد ان اجلس في الوسط كان الفيلم مثيرا كان الفيلم مثيرا فيلمي ار ايغو لم يكن الفيلم مملا لم يكن الفيلم مملا لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل لكن الكتاب الماخوذ عنه الفيلم كان افضل رغوري كيف كانت الموسيقى كيف كانت الموسيقى إن كيف كان الممثلون كيف كان الممثلون ي الإنجليس الإاس هل كانت هناك تجم حوارية بالإنجليزية هل كانت هناك تجمة حوارية بالإنجليزية؟ წიგნების შეკვეთა და უახლესი ვერსიები ჩამოწერა შესაძლებელია შემდეგ ინტერნეტ მისამარწე WWW წერტილი